والضم مخلصا بس نائب فعل من بوقت يحذف الفاعل أبيني للجملة هندي جار فاعل حذف أكرير لبر هندي أسبابي معنوي يالس لبر هندي أسبابي بلاغي مثلا خلق الإنسان ضعيف لبر وكستواني خلقينيا. يعني في ذاك هم جرب الله يخلق خلق الله الانسان ضعيف يعني هم جاد ما دبر بيت شو يعني معلومه للعلم للعلم هيك لا الاسباب كاني حذف الفاعل وهنا ترشيب نائب فاعل او هي معرفه يعني العلم خلق الانسان يعني الله خلق الانسان ضعيف جرب احيا لبر علم حذف فعله هنا ننافع. جريوا هي لا برجه له مثلاً. بونمنا منته نازن ينشل عمر دا على ضوري بعمر ليه ذلوا نازن ينشل. يا جريوا واهي خود أتابع تحقيق فعله بك. بونمنا يعني فعلك بازناكي يبو يكسر نيناسيد. هذا هي أهمية بفعلك ندايو. المهم أسبابي بلاغي زور الندوي كان فاعل حذف بيت نائب فاعل يعني اشتغل علمي بلاغي وعلمي معناه حذف الفاعل كالدبره وكذا النائب فاعل حذف كده اوقات احكام مكاني فاعل ادري بشي نائب فاعل نائب فاعل مفعول به هي ابريته بيشوا كبريا بيشوا مكاني فاعل بايلا يحذف الفاعل فينوب عنه في احكامه لاحكام لا كان النائب فاعل ابد في احكامه كلها مفعول به فينوب عنه في احكامه كلها مفعول به يعني مفعول به هيك لو نوع النائب عن الفاعل في احكام الفاعل فإن لم يوجد به النائب فاعل او كاتا اتوانين شي النائب فاعل فما اختص وتصرف من ضرف او مجرور او مصدر سيرشد اتوانين كين النائب فاعل ضرف جار مجرور مصدر ام سيشتلناه جملية اتوانين لجيقي مفعول به كين النائب فاعل بمرجع ابيت شي بيت ابيت او ضرفة او ضرفة يعني او مصدره يعني او جاره مجروره او شرطان اي تيابيت كخاص بن ومتصرفش بن دو ايدي نسير متصرف متصرف يعني شي وخاص يعني, يعني شي تشرحك باس يكن بانو منيستا مكان مكان مكان ظرفي كي خاصة يعني عام عام <تصفيق> بويا ناك ذا مكان به ذا به مكانك مع مدلولي مكان مدلولي ظرفك أبي معنايكي خاص بداد يا متصرفون ما أبي متصرفه متصرف يعني شيء يعني دعنا نرى أبي حرب والظرفية سبوا يا إذا متصرفه يعني أجريت ينة سبون من يوم الجمعه مثلا عيد يوم الجمعه عيد يوم الجمعه بمبتدا يوم الجمعه مبتدا عيد خبر متصرف اكله ظرف بيت اكله مفعول به بيت مفعول به بيت يعني ما دام حرز ظرفك هال ظرفك جرافه متصرف بلا مشتئك هاد عند ربوا حتى حتى يا هاد بس ضرفة أكو إزع مثلا أو الناكلة ببيت شيء نائب فاعل مختصة وتصرف يعني خاصة خاصة خاص عام نبي مكان زمان مثلا بيت بيت يعني بجورت بغره بكرته مبتدا بكرته فاعل بكرته بس بون جاء يوم الخميس يوم الخميس شيء فاعل بويه مادام اكري فاعل به واكري مبتدا به واكري شيء تجب امانه اقل للجمله كهات فاعل حذف كراب او اكري او ظرف مكانجي نائب فاعل اما اذا بنون قد تصرف مثلا نا يتغير مثلا نا يت هل الظرفه يعني لازمت الظرفيه ابدا او هناك شيء او ظرفا بكين نائب فاعل بويا او شظلمتنا فيها الكرتي الاجي فمختصه وتصرف من ظرف او مجرور او مصدر بو المناسه متصرفني سبحان الله سبحان الله فسبحان الله هذا نراوه شيء حد نراوه بو مفعول مطلق به مفعول مطلق ناخذ به يعني نائب فاعل هميشا سبحان الله يعني يعني اسبح الله يسبح سبحان الله يعني مفعول مطلق بو فعلي شيء محذوف بويا حدش يق ل ل لجر لا لا جر لجر مجرو يان لظرف يان لما مصدر أم شرطاني تيانا بي نابي نائب فكرنا شيء نائب فاعل اما بكتي يعني لسرنا نائب فاعل جاء لي أو فعلي كاتر نائب فاعل درسكين فعلك كمُسنَدَب ولا يفعل شو مه مُتمنٌ جِمنَها لفعل وفاعل أو مُتمنٌ هي مُسنَدَب ولا يفعل اصلي مبني للمعلوم يا مبني للفاعل فعل كاويا كلسر اصل بمانيته فلم كاتيك كنائب فاعل اهنين محمود ضرب زيد عمرو زيد لا بين ابيبلين ضرب عمرو يعني عمرو اللي زيد لعمر داوه ضرب زيد عمرو زيد لا عمر بين بكان نائب فاعل أو عمره. فعل أو كاتي ألي ب ببرنشي ضريبة هذا سكاليف ويضم أول الفعل مطلقا. ما بس الشيء أول الفعل مطلقا. يعني أجربوا مب... أجربوا فعل مضارع بيتها ياف... بفعل شيء بيت, بيت يعني بالين هذا هاد ويشاركه ثاني نحو تعلمه جا مطلقاً أقول ثلاثي بي رغعي بي خماسي بي سداسي بي ماضي بي مضارع بي كل شيء يوجد أقول سيحرفي شيء المهم فعلي مبني للمجهول أبي أول أخي ضم بي جاري وهاي دوهم حرفي شيء ضمنا ويشاركه ثاني نحوي تعلمه يعني كلمة أو كلمان يوك تعلموا أن أو تعلمه يعني دوهم دوهم حرف شان أبيته أبيته ضمة بو إسمون تعلما تعلم يت تعلما ماضية أقبلين تعلموا تعلموا أنت يعني ينهي تعلموا أقل تعلموا تعلموا دابنين بكين, تعلم. بكين تعلموا تعلموا يعني التباس رؤى ذا لنيوان فعل مضارع مبني المجهول لقل مبني المعلوم بو أوي التباس لبين فعل مضارع كروندا فعل مضارعي مبني للمجهول لقل فعلي عفوا فعلي ماضي مبني للمجهول كاولين تعلموا لقل فعلي مضارعك يعني ماضي لقل قل مضارعك التباس دروسك علين تعلموا اجنا يعني انت مضارعة تعلم ماضية اجد تعلم بكين تعلموا تعلم بوشوي لبكين او كانت التباس لا قلت شي دروس بين مضارع ادرس ودرس نتشرب لين تعول لما ضم ميدانن بو او او التباسا منع بكين دروسنا بيت بويا عمل العلم الصرفه هيا خندرايشا يعني دوهم حرفي او بابانا يا او وزناني التباس دروس بين نوان بناء كان لقل بناء شي مضارعه أي يعني, يعني. نحوي انطلقة، يعني السهم حرفي كلمه كلماني همزي استفهاميا هيا، همزي استفهاميا عفوا، همزي وصلا هيا، همزي وصلا هيا السهم حرفيا أبيت اشي مبني للمجهول أبيت ضم. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع يعني حرف بيش كوتاي أبيت فتحة ويكسر في الماضي بانمنا ضريبة للماضية ضريبة همو حرفيك همو فعليك حرفي ما قبل الآخر أبيتك كسر لماضي ولا مضارعيش ما قبل الآخر أبيتك شي فتح أما من حيث الأصل أما أما لا لو فعلانك أجوفن أجوفن يعني عينك يعني علا وكو قالا ين بعاء يعني, يعني واوين ين هيئن قولا بو وتباع بيعبو تباعة أما نان لكاتك أي كذا مبدي المجهول أصل أوي بريش قيلا وبيعة بترأو ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا يعني خالصا يعني يجوز أن تأتي بالكسر مخلصا ويجوز لك مشمن ضمن يعني أبي ما بكيد يعني, قي يعني كسر شيء شتيا معناه وابي بكسر نيخ يعني والضم مخلصا بو. يعني قيل شو بس كل النوايا. الرسمي اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مشي> <تصفيق> قولة. <تصفيق> يعني نه <تصفيق> <تصفيق> نه قولة. يجوز حذف الفاعل اما للجهل به او لغرض لفظي او معنوي وتي حذف فاعل جائزة اما للجهل به نازني شيء نازني كشتكي اشتكي كدوة او لغرض لفظي او معنوي يعني كذي كان بشوة سيباشو. أما من حيث الترقيم سيش. أما من حيث الترقيم إما للجهل رقميك بدانا أو لغرض لفظي أو معنوي يعني باشا جهل يعني إما غرض اللفظي إما غرضت هي معنوي أما خاطبا دي أنا أما هاتور ترقيمي كدو مقصود ني لا إبن هشام أو رقم دانا نعم اما للجهل به او لغرض لفظي او معنوي باشا للجهل غرضه معنوي, معنوي يا نبي فلي جهل غرض نيا ابن هشام اصي الترتيبه لا ابن هشام ويا كوتي للجهل به يعني ليس هناك غرض بل هو الجهل جهلش غرضه هو ما بس ابن هشام يعني للجهل نازنه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 غراضي لفظي وصناعي صرفي ونحوي نبو، بل كل اللي بيرشיבו، اللي بيرمعنهاهوا. من خلق الإنسان ضعيفا لبر علم، يعني خود أهني أو ندم مثلاً يعني فعل وارنا يعني بقول من لإنشاء كاتلكتيب جنوسيف بين صدر ورقية، يعني بين جهاز أرجار، سياح أرجار فعلوا فعلوا وارأيتو. لوقت يد هزار جاري تو با سي او كي خويت علا اويكت خويت علا اويكت والزور بيوانش خلق بزاني اويش خويا بيسكه تو بوهر حمي فعلك دو باراكيتو لا فعلك دوباره بارا ما كرو اا فعلك حذفك تو بين صد كلمه دو هزار كلمه هزار كلمه لكولا بيتو اما بوشي للعلم اما غرزيش المعنوي دبر علم دبر غرزي معنوي قام بم عباره توانيت تشبكات اما للجهل به كنازني او لغرض لفظي او معنوي فالاول كقولك سرق المتاع سرق يعني متاعك اتركه لك كل بلكه لذلك يعني من هي هناك المتاع يعني هناك من يكون هناك من يكون اشتكى من يعني هناك يعني يكون جاري من فاعل يعني من يكون هناك من يكون هناك فلان قاتلك رواده قاتلك رواده بون يعني امال لبروني نايزانيت وينما لبرشتيكترا يعني هميش اونيك ك حذف فعل و شيبو ب بجهل بيت حل لمثال يش بونك هنايتي سوري قل متاعك اكرب وجهل النبي بو, بونا بو يعني بندني به ما بلام بونومنا اج جملك بينيت بو سوري قل قطعي كيلس إضافي معنوي. نك أزاني شهد زيتين. نك أز لبر أوى كنيكوجن. نك لبر أوى. هر أوى. ترشيبي. سوري قلم تاع. ما بس يشلوا بنازن يشهد زيتي. أو كذا أما هج غراضي شمعنويًا لفظيًا نيا فقط للجهل. ين وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن رسول الله. يعني روايات كلا ولا فيها غمارة وصل الله عليه وسلم. يعني بو تمريض بو, بو تجهيل بيانيت كنزاني شيء زني ترخو أيلي بو يخوي علي إذا لم يعلم السارق والراوي بلا ما قلت زان را أو كاتا تشي أو غرزة يا غرزة كمعنوية يعني لفظيك باسمك والثاني كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته فانه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة الله يبرغ رضي دوام لبرغ رضي لفظيا بونونا وتويانا هر كسي دلي باك بيت ناهي باك بيت ا حمدت سيرته او خلق شي مدح ياكاو خلق شي حمد ياكاو او او كانت الناوي بنا ببارز هذاشي فوه ل الداخل ولل ولقلبه وبين خيوخه تشاك بيت أو كاتا خلكش بتشاك بعسى أكن من طابت سيرته حميدة مبني للمجهول هنا يا جي لو قيل حمد الناس سيرته ونبرين من طابت سيرته حمد الناس سيرته حذف حذف فعل ونباليره من طابت سريرته ناخي باك بيت بلي باك بيت حمدي أكن، ثنائي أكن، سيرتي او شخصاك سركيس حمذته هنا وهيتش فاعلج لبيشوناروشتوا فاعل لبيشوناروشتوا لبل بسشيا لبل ولا المقطعيه كمان من طابت سريرته حمدت سيرته سجع سجع إيش يا توازن يك لهينا دروسك يي لكو تعيه شيء كمأ ونمنا كو تعيه مقطعيه كمأ لجل كو تعيه دوما شيء فيها كيد موافقية دروسك يي ببيأ ويشي ببيأ ولا لوزنا وقيق وهذا إيش بونمنا حديثك ما إن هي بهربه بسجع هاتوا حركات بسجع هاتوا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة مقطع مقطع مقطع تهاية يعني كوتاية أو مقطع لجل كوتاية أو مقطع كترة كوتاي كوتاية أو مقطع كترة هاتوا تناند للرواية هاتوا يعني ببيع حركة وعيذك بكلمات الله التامة بها. رح كان أوضح. على الله ما يكيد أقول سجع. سجع؟ هي سجع. بس نعلن سجع يعني شعراء يعني أوشانها. تقصي ناخي سجعي تيا هي. شروط القرآن. يعني سبري قرآن شعري تيهايان يعني ترى انت آياتي كان دوزي وتوى هر لسال بحرك لبحر الشعري كان نشاته يعني هو أو خالق اول دينك كاللجاقين رخني اواني لملحدة كان قرآن شعري اذنية أم اما بحر شعري تيهايان او تشندين فائدي تيهاي او بحر الشعري رد لسال خويان عموما يعني تشندين فائدي قول قول قول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 حميد الناس سيرته او كتا ابو تعكب وفتحه سجع كالنعمه موافق في اللفظ في آخر المقطع نام لبد امياك فعيلك لا بين بويك كتهي والثالث ترشيم دوشثمان باسكت به او لغرض نفضي او معنوي بس معنويك يا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا أما اللي بالغرض ايش يا معنوي اذا قيل لكم قيله قيل لكم يعني عمل بروي معلومة جاء لبروي مثلا تعظيمة جاء لبروي تحقيرة يعني لبر غرض شيء شيء يعني معنوية ليه شيء لبر علمة يعني لما جلستك لما جلستك دان شيء إذا قيل لكم يعني إذا قيل لكم إذا قال لكم قائل لابدت عميم هرقى إليك في وثن هرقى إليك أنا في وثن مجلسك قولك مجال بذن بيكتب تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يعني ارفعوا فانشزوا يعني لابد معلومه قائل يكتب يعني لو مجلسه قائل من ذلك المجلس بون إذا قيل لكم تفسحوا معقولة يعني إذا قال لكم إذا قال لكم الله سبحانه وتعالى الذين رأوا ولا اشتباه نار نعم إذا قيل لكم إذا قال لكم قائل أي قائل إذا قال لكم أي قائل يعني في يوسك إذا قال لكم زيد لو عمر تخصص ناء اذا قال لكم اي قائل تفسحوا في المجالس ففسحوا لا بل او عموما معلومه يتربي ذكر قائل لو وقول الشاعر وان مدة الايدي الى الزاد لم اكن بأعجلهم إذ أجشعوا القوم أعجلوا أقرد كات كاتي هذا سر أوي ديس رابكيش لابون دي نان لسر سفر لسر لس خوان كاتي نان بخوي من لكيش هر هم يانا ديس نابا ديس نابا نابا بو خواردنا كا شنك كا أمع حرف حرفي تعليل إذ, إذ أجشعوا القوم أعجلوا يعني شلون تدين كسيك لأنو خلكه أويا كزو دس ببونانو كله على غالبه عند الجابر سيد علي رشتنا خير لا معنى فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لا يتعلق بذكره غرض يعني ببيع غرضشيا بأي غرض يك فاعل اه يعني فيوسمان ب فيوسمان بذكرني فيوسمان بذكرني بوي الله فحذف الفاعل وفي ذلك كله لما لمست عليك باسي كت عليه غرضك ني ك أما فاعل بينين بوي أتولين شيبكن أتولين حذفك نك لا يتعلق بذكره غرض يعني تعلق بحذفه غرض طالما لا يتعلق بذكره غرض يعني اقل ذكري كين غرضي شوانية طيب اقل حذفكين غرض كية اما غرضك سجعة اما جهلة اما غرضي شيء معنوية اما حذفك طيب ذكركي غرضي كنية مش ليس على اطلاقه <تصفيق> <شون>؟ <تصفيق> <تصفيق> <ذكري> <تصفيق> اذا نعم قال لكم قائل تفسحوا في المجلس مثلا يعني لو لو قيل استقام يعني وحي وحيث حذف فاعل الفعل وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به هاتش كاتك لنا وجملي من حذف كد أو كاتم مفعول به أخينا شونكي وأحكام مكان فاعلي في وتعطيه أحكامه المذكور له في بابه أو أحكام نيكاب وفاعل داما إلينا مفعول به فتصيره مرفوعا ايكين مرفوع مفعول به كان كان مرفوع بعد ان كان منصوباً ايكين دوا وكان منصوب وكان مرفوع وعمده بعد ان كان فضله بيشتير مفعول به فضله وزياده وامتوانيها النشرين فلام يسرنا ايكين عمده بيت الركن لاركان الجمله يعني ضرب زيد عمرا عمرا مش مشكلة نبو. ضرب زيد فعل فاعل وكد دو ركن جمله مسند ومستند مفعول به شيء مفعول به فضلب بلام است ضرب امرن مثلا يا ضرب زيد فعل نائب فاعل هذا كان ركن ايش المستديك كان اليه إليه بعد أن كان فضلة وواجب التأخير عن الفعل يشتر مفعول به واجب التاخير بكتبه الدويشي فعل. بلى. <تصفيق> بعد أن كان فضلاً وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز تقديم عليه. تقول أيك خوشي بو. بيشتر بو. بلى. يعني بيش أكرى شي بيت يعني شرب كويتاب بعد أن كان جائزة تقديمي عليه يعني بيشتر أكرى شرب كويتاب بالله ما يستواجبها كويتاب شي واجب كويتاب دعي فعل ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا يعني بيشتر شي كراوه فيو انث له الفعل وفعل شوش اكلت بتانيثه كرت اجر شبيت اجر مؤنث بمشكي كل حكم كاني شي هيك كل حكم كاني فاعل بس شي شدرت بما بمفعول به كاني فاعل ايستا بون منا اجر بقولين ضربت هند باشتركه موتى اما ضرب زيد هندن شون اقر فاعليك مؤنث من بهنا كاتي خي ضربت هندون تأنيث منه هنا استا هندون بيشتر نائب فاعل مفعول بهش بوا بالله من لبروه إلا جملة كلاب نائب فاعل سيلك تأنيث يشي بواديد المهم احكى مكاني الفاعل ولا تقول في ضرب زيد عمرا كجملة كتوا فعل وفاعل ومفعول به سيلك بوتا ضربه أمر وفي ضرب زيد هند بوت اني ثكا على ضربت هند انت ايت اني ثكا اهيني ايدي بشي ايدي بهند اي الكني بشي كا يعني ما بسش في هنده جملكه شرحو خيت ضرب زيد هند بتنهى فعله ك لا بالدوال تنيثه ك بشي فان لم يكن في الكلام مفعول به او اصل بك اجل جملك مفعول به هبت وكو ضرب زيد الهند بل اجر مفعول به نبو مفعول به صريح نبو فان لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف او الجار والمجرور او المصدر تقول سيره سيرة فرسخ يعني فرسخك ريك لوا يا ريب الراوا يعني بقوله أخوي أصلاً شيا سارة زيد فرسخا زيد فرسخك ريك لوا رجتوه فرسخك شنها كا سيميلة فرسخك سيميلة هرمي لك شن كيلومتران أزارو 600 نو، أزارو 600، أنيه، نويا، لا إما نويا، بس لهن يوصلنا، هشتنية نويا. آه. نو، أزارو 600 نو متر. باله. متر. أزارو متر. عد كل حديثي انسى توقفي غمدي الله وسلام لسب فرسخه مسلم كدوه للمسلم يعني 14 كيلومتر, كيلومتر يعني يعني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 ل... في غمه أو كحاتوا ل لقصدي في غمضة سلم او س أحاديث أناسية سفر سخ تقول سيرة فرسخ تماشى كيس السيرة فعلك حذف كلامه ضيف فعلك يترى مفعول كمفعول بهنما تماشى عكين بزين ضرف هي يانجار هي يان مصدرها هي, مصدر هي. أبين ضرف هي سيرة فرسخ أن فرسخة عكينة شيء نائب فعل تقول سيرة فَرْسَخٌ وَيُبْ يَشْتَتْ شِي بُوَا فَرْسَخًا آسَارَ زَيْدٌ فَرْسَخًا أي كينا فَرْسَخٌ أو كاتلا حكمي شيء في يدين نائب فعلي في يدين صيما رمضان صيما يا خوي أصلا شيها صام زيدٌ رمضان صام زيدٌ رمضان يعني صام زيدٌ فعل فاعل رمضان ظرفة ظرف رمضان ظرف يعني مفعول به أو كاتا إن شاء الله مفعول فيه يعني ظرفة يخلونين هاتش كلمة يك تقديدي في بكرة أو ظرف أو تقديدي في تيانبو مثلا وي ويخافون يوما يوما ظرفة يعني مفعول به ها انك يخافون في يوم. في يوم تقدير في نكره و لو اياته بولم لچندين مثالي بك اويا مفعول به هي او كادتين لظرفه حركه لمشي منصوب ظرف منصوب تقديري في تاقريه او ظرفه تقديري في نبه مفعول به اس صام رمضان صام صام زيد رمضان مفعول به نك رمضان يجتوا مانكا بلكم في رمضان شي رجل يجتوى كابو أقل أمام بيني كظرفة بيكي نصيما رمضان رمضان شي نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم بوتي نالي نصيما رمضان لابو رمضان زيادئ لفنوني لقلايا لابو زيادئ لفنونك ممنوع من الصرف تنويني بينادين أمام أقل شيء بو أقل ظرف بو ومر بزيد مره نكفع لامر اخوي مريا بك مره يعني موري لا بلاي زيد يا زيد بلاي دخلت شو بلاي بلاي زيد دخلت شو مر بزيد اسد جار مجرور با لقال زيد اسم مجروره ام جار مجروره في محل رفع نائب فاعل مر بزيد مر لبرو يفعل مبنى المجهولة مبنى المجهولة مبني على الفتحة بيسب نائب فاعلها نائب فاعلها كيدنين طول الجملة الجملة هي, هي تلنا ما أخوي أصلاً كيف مر زيد بعمر في مر عمر بزيد عفوا مر عمر بزيد عمر تحذف كدو بزيد ما بزيد أم جار ومجروره أبنى شي أبنى نائب فاعل شنك الظرف يكن عفوا جار مجرور يكن لجملك ما هو هشتك تليش نمع وبكرة نائب فاعل أما كرة نائب فاعل وجلس جلوس الأميري أصلا شونا جلس زيدون زيد جلس زيد جلوس جلس زيد جلوس الأمير يعني أصدر مصدرك مفعول مطلقه، بو توكيدي عملكات وجلس زيد جلوس الأمير مفعول مطلقه. بو بياني شي بياني نوعي جلوسك هاتوا يعني وكو أمير دانشتوا وكو أمير وكو مسؤول وكو قولة دانشتوا جلس زيد جلوس الأمير كانت زيد لابي مثلا بيت جلوس جلس, جلس, جلس جلوس الامير أو كانت هيك مفعول به كالنية مفعول مطلقه كا أكيت النائب فاعل ويس جلوس الأمير نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم وهو مضاف الأمير مضاف اليه كوي ظرف ضرف يانجار مجرور يان كيثر ين مصدر بكرة تشي بكرة النائب فعل ظرفك أجر زمان بيدك كرمضان فرث خبي مكان ولا يجوز نيابه الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط يعني ناكر ظرف مصدر ببناء النائب فعل إلا أبي أمس الشروط يعني تيابي. أن يكون مختصا أبيتشي بيت مختص يعني أو ضرفة دان رابط لمعنى خاص معناك كعام نبيت يان مصدرك عام نبيت مبهم نبيع ضرب ضرب ضرب يعني ليدراء ليدان ليدرا ليدان دوري بضرب ليدرا ليدان مجتبان هابد صيما زمن يعني زمانك رزو گيرة چنك زمانك كنازان چنك ولا اعتوك فمكان شنك شوينك اعتكافي تيكرا أبي أبي بتحديديكي أو معنايا ممكن لازمان يخو لازماني يخو مانا ببيت اشتواه بالله من الزماني عربة اشتواهنا ببيت اعتكف مكان أبي شويني اعتكافك ديالي ببيت نكش شوينك من حيث الموقع والمكان بالله أبي موصوفي بوصفك موصوف بوصفك أنجا دروس تركيب جملة كتابك لي. لبروا اختصاص نية هي ضرب ضرب صيما زمن عتكف مكان لعدم اختصاصها جائزني فان فإن قلت ضرب ضرب شديد أقول وصفي ضربك الكلب شديد با ضربك خو إلى أصله مختصش نبي بوصفك اختصاص بيع. صيما زمن طويل وصفي زمنك كتبه طويل اوقع تدرسته اعتكفت في مكان حسن مكانك توصف كتبه حسن مثلا دراستك جاز لحصول حصول الاختصاصي بالوصف كابو ابي ايش زمانك ايش مكان ابي شي بيت مختصبه أو معناه مختصة أن يكون ين مصدرك ضرب ضرب شديد بمختصبه مصدرك شبه مختصبه الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما دائما للنصب على الظرفيه بمتصرفة يعني يكيك بلوكة لمانا بكري بكيت النائب فاعل بكري لشتر يعني أنك دا حميشة شبهت هميشه ظرفيه او المصدريه بيت مصدر بيت عن ايش فلا يجوز سبحان الله بكيتم مبتدا مثلا سبحان الله بالضم على ان يكون نائبا مناب فاعل على ان يكون نائبا مناب فاعل فعل فعله المقدر فاعل فعله المقدر على ان تقديره يسبح سبحان الله يسبح سبحان الله بكيفه شيء بكيف نائب فاعل بكيف يسبح سبحان الله عفوا يسبح سبحان الله نكتب بك. نائب بكيفه شيء نائب فاعل بو يسبح بو سبحان الله هامشيه يعني هامش المصدره حميشه مصدر يعني مفعول مطلق اذا ك الله سبحانه الله الله سبحانه الله ما جمله ما في نازلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله, ما جمليه سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله يعني اسبح الله سبحانه يعني يعني مصدريه كان مفعول مطلق توكيد يعني بتأكيد بتأكيد. بتأكيد. بتأكيد. بتأكيد. يعني أسبح الله سبحانه كابو. سبحان ها سبحان الله يقال سبحان الله يقال سبحان الله نابض ابي يقال, يقال قول سبحان الله مقول قول حكاية. يعني خوي شي خوي نابت شي نافع على أن تقديره يسبح سبحان الله ولا أمش دروزنيه يعني فلا يجوز يجاء إذا جاء زيد يجاء مبني المجهول بيت إذا جاء زيد يعني إذا بقيت النائب فاعل إذا بقيت نائب فاعلي يجاء على أن إذا نائبة عن الفاعل لأنهما لا يتصرفان يعني لا يتغيران يعني لازم يشين لا أم لازم يظر فيه إذا هميشة ضرفة سبحان الله هميشة شيا مصدرة الثالث أن لا يك محل إعراب كاتي الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا أبيش الشرط سيماوية كمفعول به النبي أكر مفعول به بو هم أم درسني امامك شيء ما له كاين نائب فاعل فلا يقال ضرب اليوم زيدا يعني هو اصلا شيء ضرب زيد اليوم ضرب زيد اليوم زيد نائب فاعل اليوم ظرف تلك كمفعول به هيا بكره شيء بكره النائب فاعل نائب الظرف كيف النائب فاعل الله يوسخهم ما دام ابي يوسخهم لا اما اذا غير ندرسته اغر ب رزني مفعول به مفعول به دروسني امانه بكيت تشيب كيتنالف فعل خلافا للاخفشئ والكوفيين وهذا الشرط ايضا جار في الجار والمجرور والخلاف جار فيه ايضا على ام شرط لا جار مجرور شها يعني مفعول به هبه جارو مجرور كي تشي جارو مجرور كي تنائب فاعل ام شرطي السيما يعني تو مفعول به هبه كي نائب فاعل تبري من جارو مجرور كي تنائب فاعل اليه اشتواد الوزنية امش هدخي اليه خلافتيا هيا اخفشو كوفين خلافين لقل غيري خيانا هي. واحتج المجيز او كسيشي كاللي جائزة دليليها استدلال ذنوقات والمحتج واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ليجزى قوما قوما بتنوين نصب المجيز احتج بقراءة أبي جعفر أبي جعفر زيد كرقع قاعي ناوة. إمام وأهل المدينة لصالح سطسي على الأصح مردوه للهجرة أو جعفر المدني أو قريع إلى خماني ستون خمذاثور ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ولكن ابو جافا سيكون لكي يجزى قوما كذلك مبني المجهول كبوب مبني المجهول او كتل يجزى قوما يعني قوما جهه قومه بما جهه جهه جدا جهه جدا جهه جدا جدا شيء كقوما جدا بما جار مجرورة بوتا نائب فعلي يجزى هذا هو رأيه دوما اقرب قرائية ليجزي قوما او ما بده المجهول نامينه اقرب قرائية بيخوينتو كابو جعفر المدني يجزى قوما ويتهدوب الشواء هندي قالن بما كجار مجرورة نائب فعلي يجزايا هذا قلن هار كلميكي تل هيا يعني ليجزى الغفران ليجزى الغفران تقديري كتير هيئة كان سبق معنى الغفران في الكلام ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون يعني ليجزى الغفران نائب فعلك غفرانا قوما نائب فعلا مفعل به دوما أو كاتا أعلن دو فعل أباد دو مفعول به أباد الغفران لا قوما قوما مفعل به دوما بما كان يكسبون سببية جارة ما ك اسم وصولة كما مفعول به دوما قوما مفعول به دوم. ليجزا قوما بما كانوا يكسبون وبقول الشاعري وهروها استدلال لشان احتجاج الشنبشي وكذا قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. المنيب يرضي ربه أو كسيكة أقرته إلى الله سبحانه وتعالى يرجع إليه ويتوب يرضي ربه ما دام يعني مدة دوامه معنيا يعني مهتما بذكر قلبه يعني ما دام قلبه مهتم بذكر الله سبحانه وتعالى يرضي ربه ما دام دلي قلن نجيب الزكر أدات أوا خوي تعال خوي خوي راضي اكد اسم تمشي معدا من معنيا بذكر قلبه بذكر جار ومجروره نائب فاعله واعلن نائب فاعله جار ومجروره مع وجود قلبه وهو مفعول به اسم معنيا معنيا ك اسميش مفعوله يعمل عمل فعله حروك وايا وتلابي يوعنا. يوعنا. يعنى يعنى يعني مادام يعنى بذكر قلبه وكو فعلكي اشكات فعلكي مبد المجهولة نائب فعله ليرش معني يعمل عمل فعله نائب فعلي بي لقال وجود اويك قلبه مفعول بهي أكرهه معنياً بذكر قلبه قلبه هنا قلبه روايت بفتح مفعول به يعني مع وجود المفعول به جار ومجرور كان كذا شيء نائب فاعل استدلنا بم بيت وكذا كدروسها اللي قلبوني مفعول به جار والمجرور بكذا نائب فاعل فأقيم بما وبذكر يعني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 ولكن هذا هو يقوم بذلك يقول لك هذا هو في لك هذا هو يقول لك هذا بما يقول لك هذا في يقول وبذكر هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول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 والصحيح ليس ليست بشادة هو بنو سند فاله أو قراءة قراءة شاذمة بلام متواثر إيش نية؟ بلان صحيح لكن ليست متواثرة أو إيش خلافها يا سري؟ أي متواثر هموم يعني أقرب متواتر نبي ولا قديا لقرآننا؟ وعن القراءة بأنها شذ، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل الذين لل... آمنوا يغفر يكوت من ليجزى ليجزى قوما ليجزى قوما الغفران يعني ردي آياتك ردي استدلال كان بآية كوشوند ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل يعني ضميرك مستتلنا ويجزاها يا. يعني ليجزا هو ليجزا هو بقره ابوشي بقره ابو معناه يا مفهومي غفران كلا نو ايتكاها قل للذين امنوا يغفروا اي ليجزى الغفران قوما وانما اقيم المفعول به وانما اقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني هلأ أويك مفعول دوما وذلك جائز أكرت شي دابن مفعول دوهم دابن ريت ومتى حذف الفاعل وأقيم الشيء من هذه الأشياء مقامه وجب التغيير الفعلي. حش كاتيك كنايف فعل من دانا ومفعول به من كذا نافع فعل من حذف كد أو كاتد سكاريف فعل كاني شاكي بضم أوله ماضيا كان أو مضارع لفعل مبني للمجهول ماضي بدأ مضارع بدأ أول كي كان ضمنا ويكسر ما قبل آخره في الماضي وبكسر ما قبل آخره في الماضي عناك كم بيني شاوم برجعناي وبفتحه في المضارع لمضارعي شتشيلة لكن فتح يكن يعني ما قبل الآخر في الماضي مكسور يكون ضربة لمضارعة يضرب تقول ضرب زيد ويضرب عمر وإذا كان الفعل مبتدأا بتاء زائدة أقر فعلكا ولكن هذا تائك يجب لا يكون هذا هو زي وصل يكون هذا هو يجب تقول في هذا المسألة يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب تعلمت تعلمت المسألة, المسألة هو يجب مسألة كذا لك ما اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون وثالثه أوله في مسألة ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون شكم لو كلمة مسألة هي عموماً أجر يعني سهم حرفيك أكينا ضمة سهم حرفك أكينا ضمة أجر كلمة كباشي دس فيك دبو بهم زد دس فيك دبو بهم زي, دبو بهم زي شي هم زي وصل تقول في تعلم تعلمت المسألة تعلمت المسألة وضم دير وبفتحه في المضارع تقول ضرب زيد ويضرب عمر واذا كان الفعل مبتدا بتاء زائدة او بهمزة وصل او لبيت شارك في الضم شارك في الضم ثانيه اوله في مساله التاء ثانيه أوله يعني دوهم حرفي مشاركي يكم أكاد شون أو ضم أمي ضم ورأقريت ور في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزتي يعني اجر سهم حرف ضم أور أقريت وكو يكم مشاركي أو أكاد أقر بهم زي وصل السفية كتبه تقول في تعلمت المسألة وتعل وتعلمت المساله بضم التائي والعين وانطلقت بزيد انطلقت بزيد اجل بك تم المجهول علي انطلقت انطلقت بزيد قال انطلقت بزيد انطلقت بزيد بضم والطاء قال الله تعالى فمن اضطر فمن اضطر أبيني سهم حرف كطاع كيا ضمة كده واطرّة إذا بتودي قبل قيل قيله اطرّة يعني أجر هيجلا بيش اطرّة ونبوس سهم زي وصلي هم زي وصلي اطركا ضميك كده سرة طاعك إيش كسيهم حرفه شارك الأول أو ضميه إمش ضمة بضم الهمزة والطاء بلن أجر حرف إجرفيسى وهبو لي الوصل وكل أيتكهات وفما نضطره تبروي شت لبيشى ويا تي هم زي وصليش حركات لصدرناش. برا نقدر ابتداء من بيكد أبيت الضما وضطره. وقال الهذلي <تصفيق> <تصفيق> سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل ولكل جنب مصرعوا سبقوا هويه يعني هواي هوايه هوايه يعني لهواهم لموتهم يعني من اويك فيم خشبو اوان وبيداك ليس الاكم بو اوان كابجين كاب من نوع أوان مسابقي عكسه أوين من حزيلية كم مسابقي كان بلو بلو عكسي أرون أرون من بجين أوان كان بدو بدو عكسه أوان بوم بالذين أرون منا ما يوجين يعني بشي بمرن من جي أنا ما أبي أوان مدني أنا أبي سبقوا هوية أوين كم من هي وا يتم هي أو ما أبي بو أوان ببيت أوان مال كتشن بو ولكن يجب ان لموتهم فتخرموا يعني ماتوا هناك يعني نقصوا ولكل جنب من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من اعنقوا اي سارعوا لهواهم اي لموتهم لكل جنب مسرع اي يريد لكل انسان مكان يصرع فيه سرعي شوية ارهبك هاشتاك اوه كود سقط اوه السرع بويا بس باش فركم او تريد السرع يعني صريع اوه كفت الزبي سقط على الارض بويا وكسي فركمها بيت ممسوس بيت أو لكل جنب مصرع اي مكان يصرع فيه الشهيده كشيا فتخرم سبقوا هوايا يا هويه وكاملغي امخدتي وااعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط يعني اجوف بيت سهم دوام حجفك كا عينك يا يا نحو قال وباعه يعني اصل كي قوال جاز لك فيه ثلاث لغات أو كاتا لكات مبني المجهوله سي لغات دروسته بيخونيتها احداها وهي الفصحى يعني الافصح قالوا لا فصحام فصحام أفصح كسر ما قبل الالف ف نقلب ياء نقلب الالف ياء مثل قال ايكه ثقيله قيله الثانيه اشمام الكسر شيئا من الضم كسرك كشيء في ايدي هندق لوما في على قيل على يكون قيلة هو قيلة. قيلة. على الأصل الاصل هو الاصل هو لم هو الاصل هو الاصل هو الاصل هو الاصل هو الاصل هو الاصل هو الاصل لغة فصيحة هو الاصل هو الاصل هو الاصل هو الثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واو فتقول قول وبوع وهي قليلة وصل الله على محمد